نجحنا والله وفقنا نجحنا والله وفقنا في هاليوم شاركوا فرحتنا في هاليوم شاركوا فرحتنا سندرس من صغرنا في روضه بيدنه واحلى جنه في المدرسه ندرس من صغرنا للجامعه نوصل بجهدنا ننجح اليوم شاركوا فرحتنا في اليوم شاركوا فرحتنا والله وفقنا نجحنا والله وفقنا في اليوم شاركوا فرحتنا في اليوم, اليوم شاركوا فرحتنا اشكر معلميني وانا مسرور وهدي معلماتي باقه زهور رموا المعلمين وانا مشربهم فهديموا المعلم ما تباقه تزور ما انسى فضائلهم جاوز بحول بيدهم وصلنا للعلم والنور اليوم <سؤال> شارق وفرحتنا في اليوم <سؤال> شارق وفرحتنا والله وفقنا نجحنا وي يا ابونا كل حلمنا نديكم كفوا نو امرنا انتم والله في سمانا صبركم لك علمت علمه يا رب علم يا رب تسنا صبركم لكنك علمت يا رب يا رب تسنا في هال يوم شادك بفرحتنا بهاليوم yarik fahrhatna wallah waffaqna najahna wallah waffaqna eh alyoum shareko fahrhatna bi alyoum yarik fahrhatna wa sadiqai نجاعي هنقوني شكرا لللي دايم يرشدوني والدرب التعب وق وصلوني قرشتو بالامل دربي قضلكم يبقى في قلبي قرشتو بالامل دربي قضلكم يبقى في قلبي اليوم شعريكم فرحتنا اليوم شاركوا فرحتنا نجحنا والله وفقنا نجحنا والله وفقنا في اليوم فرحتنا في اليوم فرحتنا للشاعر الأستاذ علي لعنيسي